هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ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 كَدَبْ بِآالِ فِ الرععونَ والَّذينَ مِ قَبلَلهِم كَذَّبُ بآياتنَا كَذَّبوا بآياتنَ فَأَخَذَهُم اللههُ بِذُنوا بِهِم واللهُ شَديدُ العقَاابَ قُلَِّذينَ قل كَفَوسَةُ غْلَونَ وَتحشرونَ إى جَهنَّمْ وَتُحشَرونَ إلى جَهن انما وقت سلمها قد كان لكم ايه في فئتين التقت فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره واخرى كافره يرونهم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 جََّ تُ تَجرْمِ تَ تحتِهَا الْأَنْهَا رُ خَالِدِينَ فِيهَا قَالدينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ وَطَهَرَةٌ وَرِضْوانُ مِنَ اللَّ وَلَّهُ بَصيرٌ بِالْنعبَدََّينَ يَقُونَ رَبَّّنَ اننا آمنا الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا والالصَّابِرين والصادقين والقانتين وَمُ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ الله أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ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 وَمَْ يَكفُرضِ آياتِ اللهِ فَإِن اللهَّهَ سرَريع الْ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 غير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقاتلون النبيين ويقاتلون النبي بغير حق ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصر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 وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء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 وَجُ الليلى ف النَّهَر وَتُ جُ النَّهوَ فيِي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 سرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 فَانَرَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي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 وَمَا كَانَتْ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَنْ يَعْفُوا عَنْ مَرْيَمَ وَمَا كَانَتْ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهل ومن الصالحين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 وأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم ف بعْضَ الذي حُرّمَا عَلَكُم وجئْتُكُ بآية مِ الرَّبّكُ فَتَّقُ اللَّه وَأَطعون إَّ الله رَبّ وَرَبّكُ فَعبُدُون هذا صراتُم مُتَق فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 وَمُطَهِرُكَ مِنَ الذيينَ كَفرَروا وَجاعِل الذيينَ التَّبَعُوكَ فَوقَ الذيينَ كَفرَروا وَجاعِل الذيينَ التَّبَعوكَ فَووقَ الذيينَ كَفرَوا إ يَوْمِ القِيامَ ثمَُّ إلَي يَمَرجعُكم فَأَحْكُم بَينَكُم فيِي مَا كُُم فِيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُنُوحُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبَتَهِل ثُمَّ نَبَتَهِل فَنَجْعَلَ اللعنةَ اللَّهِ عَلَى الكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فَإِن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا لَكتاباب تعَلَ إى كَلممَةِ صَوَائِ بَينَناَا وَبَينَكُمْ أَللاا نَعبُدَ إِلَّ اللهَّه وَلَا نُشْرِركَ بِهِ شَيْئاء وَلَا نُشرِركَ به شَيْئ وَلَا ياتَّخِذَ بَعبُونَا بَعبًا الله فَإِن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم جُعِلَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمُ الَّائِحَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلمَ تُ حجونَ فيِي مَا لَسَلَكُم بِهِ عِلْمْ واللهُ يَعلممُ وَأَناتُم لا تَعلمون مَا كانََ إبَهمُ يَهود وَل نَصانية وَلك كَحَنِي فَم مُسلْلِمَهُ وَماَا كانََ مِنَ المُشرك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 يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تشهدون.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 أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم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 ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا أيأمركم بالكفر بعد إذ أن كنتم مسلمين وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتم من كتاب وحكمة ثَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مصَدِّقُلْنِمَا معَكُم لَ تُؤمن النَّ بِهِ وَلَتَاصُرَّ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 وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 وَماَا تُ وَهُم كَُّارُ فَلَْ يُقَضَلَ مِنْ حَدهِم مِنُْ الأرضِ َهَبَ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 وَمَا تَفَقَّهُ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ إلا ما حرم إسرائيل على نَفْسِهِ من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى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 وَتَصمُوا بِحَابَل اللهِ جَمعَ وَلَا تَفَرَّقُ وَذكُرونِعممَّةَ اللهَّهِ عَلَيكُمْ إِذْكُُم أَعددَأَ فَأََّ فَبَيْنَ قُلوبِكُمْ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلوبِكُم فَأَصبَحْتُم بِنِعَّتِهِ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 وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ خَالِدِينَ فِيهِ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي هم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خامدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ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 إَّا بحَبَلٍ مِنَ الللهَّهِ وَحَبَلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَ أُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهَِّ وَغُرِبَت عَلَيْهِمُمَسْكَنَ ذَلِكَ بأَهُم كَوا يَكْفرُرونَ بآياتِ اللهِ وَيَقتُلونَ الأم باء بِغَيْرِ حَّ ذَلِكَ بِمَا عصَوكَانوا يعتَدون لَسُ سوَو مِنْ أَهْلِكِتابِأَّة قَائمَةُ يتْنونَ آياتِ اللههِ أَن الليل يَيتْنونَ آياتِ اللههِ ن الَّلِ وَهُمْ يَسجدون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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ نَتُم أَلَا تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 وَإذ غَدوتَ من أأَهلِلكَةُ بويئُ المُؤمنين م قاعد للقِتَ واللههُ سميع العالمم. إذ هم الطائفتان منكم أن تخشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم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 وَلَّهُ غَفُور الرَّحم يا أَّهَ الذيذينَ آممَنُوا لَا تَأكُلُ الْزِبَ أَبافَم مُضَاعفَ وَاتَّقُ اللَّه لعََّكُم تُفْلِحون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 وَجََّة عَْضُها السَّماواتُ والالْأَرضُ وَعدِدة للمُتَّقين وَعِدت للمُتَّقين الذيَ يُ فِقُونَ فيِي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 وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَّةُ تجرمِ ت تحتهَا الأنهَا تجرم ت تحته الأنه خَالدينَ فيِيهَا وَونعمَجر العامِلين قد خَلَتْ مِ قَكُ سُن في فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هذا بَيَانٌ لِلنَّاسِ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وأنتم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 وَمَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ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 وَمَا كانََ لِنَفْسٍ أَ تموتَ إِللا بإذن اللَّ وَمَا كانََ لَِفْسٍ أَ تموتَ إِللا بإذن اللَّهِ كِتابَابًَا مُجلََ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ربيون كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ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 ثم صَرَفَكُمْ عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين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 وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ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 قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُدْفَعُوا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 قُلْ الْفَجْرِ رَأْؤُعًا أَن فَسَكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبَشرونَ بِالَّذينَ لَم يَْحَقُ بِهِم مِن خَلْفِهِمْ أَللاا خَوْفٌُ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُ يَحْزَنُ يَسْتَبَشِرونَ بِِعمَةٍ مِنَ اللهَّهِ وَفَضْلِون وَأََّ اللهَّهَ لا يُطيعع أَجرَْ الْ المُؤمِنِين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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فان طلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم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 إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين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 فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا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 اَمَّا وَلا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تَخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر لك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات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 يا ايها الذين امنوا اصبروا يا ايها وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون